يَعَّمُ ما يَلِجُ فيِي الأررضِ وَماَا يَخْرجُ مِنْهَا وَماَا يَزِلُ مِنَ السَّماءِ وَماَا يَعرجُ فِيهَا وَهُوَ وَحم الغَفُور وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة سَمَاوَاتِي وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا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 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ أنعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وَسَأَلَ لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَن أَمْرِنَا نُذِقْهُمُ الْعَذَابَ السَّعِيرِ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِمَّا حَارِيبٌ وَتَمَاثِيلُ وَجِفَانٌ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَّاسِيَاتٍ يَعْمَلُ آلُ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا داب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 جَنَّتَانِ عن يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُور فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْنِ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيِ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ ذَٰلِكَ جَزَائِيَهُم بِمَا كَفَرُوا وَهَل نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ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 وربك على كل شيء حفيظ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا فِي الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من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 وَمَا أَموالُكُم وَل أَولادُكُمْ بَِّ تُقَِّبكُم عِ دَنَازُلفََِّ مَن آممَنَ وَامِلَ صَالِ حَم فَأُولائِكَ لَُم دَزَ أُضِعًا فِ بِمَا عَعملِلُك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 ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا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 قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مُسْلِمِينَ وَفَرادًا ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُمْ بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وَهُوَ على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق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 ام مریب